تشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيه، فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه باتقاء الفتن وباتقاء تؤيل، وما يعلم تأويله إلا الله،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 عنهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستولفون وتحشرون الى جهنم سذولفون وتحشرون الى جهنم وبئس المصير قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثنيهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن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 ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الانهار وَا الزَّوَاجُ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَأَوْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَأَوْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والمستغفرين بالاصحاب شهد الله أنه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 الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن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 ويفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقام ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله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 تَمَّ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنثَى وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِدُهَا بِكَ وَضُرِيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب عنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب لي آية قال ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجير ورسولا إلى بني إسرائيل أن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 منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا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 وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِعَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمِ وَمَا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 مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود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 قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤدي إليه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 ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون أنسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا ليمين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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ ثَقَلٍ نَبِيًّا لَمَا أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُأْمِلُ النَّبِيِّ وَلَتَأْصُرُنَّهُ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 أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها, طوعا وكرها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 الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم أن عليهم لعنة الله والملائكة, والملائكة والناس أجمعين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 وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلاً لبني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 تبعونها عوجاء تبعونها عوجاء وأنتم شهداء ومن الله برا تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا طريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يَرَدُو كُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ كافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَلْتُمْ تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِي كُمْ رَسُولٌ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم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 تَدْعُونَ الى الْخَيْر يَدْعُونَ الى الْخَيْر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءهم وَأُلَّا إِكَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيضُ جُهُوهُ وَتَسْوَدُ جُهُوْهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَدَتْ جُهُوْهُمْ أَكْفَرُوْنَ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ جُهُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِي غَالِبِينَ كِلَكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَنَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ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 لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفون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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب امه قائمة يتنون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. لن ك مثل ريح فيها كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين فاتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما علدتم قد بدت البرضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقنون.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 حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط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 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ ببدر وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ للمؤمنين أَلَنْ يكفيكم أَن يمدكم رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ من منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوهمين وما جعله الله إلا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَنِبُوا خَالٍ سَلَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ضَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَوْفِرُ لَمَن يَشَاءُ يَوْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وجنة. وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكروا الله ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير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 ربنا وَفِرْ لنا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ به سلطانا ومأواهم ماض هو الظالمين ولقد صدقكم الله وعده اذتح الصورهم باذن حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم, وعصيتم من بعد ما صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلغون على أحد والرسول والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا, تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون سَيُرْشَاطَ قافَةٌ منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي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 الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا, وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا كانوا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 في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم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 صركم من بعده وعلى الله فاليتوكن المؤمنون وما كان لنبي أي ومن ومايغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم تُوفى كل ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِزَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَهُ جَهَنَّمَ وَبِأْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم قلتم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 يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدونه أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل يستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم إلا خوف عليهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة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 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا, فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء, لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوانهم عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم لهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن مَن يَشَاءُ بِاللَّهِ ورسله وإن تقوف لكم أجور عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوه به يوم القيامة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 الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلما قتلتمهم صادقين فإن كذبوا كف كذب رسول من قبلك فقد كذب رسل من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 من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 بئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون ان يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَتٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فَقَدْ أَبْخَى يَتَم وَمَا من مِنْ ربنا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا فِاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا قال الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعد فالذي سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري هل أنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع وَبِأْسَ الْمَشْرَبُ مَاءُهُمْ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ جنات وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ